Hadi seyidimiz el-Hasan Şabi li Qutusır. İsmi Allahı R Rahman R ve bikaaf hayayizad. Kufi ve لَو يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا عِندَنَا مَا الْأَجْرُ وَلَا يُكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمْ نَارُ جَهَنَّمَ ولا, وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ مَوْتَةٌ ثُمَّ تَبَأْتُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُذَرُونَ صَابِئُونَ صَابِئُونَ طَابِئُونَ طَابِئُونَ قَيُّودُ قَيُّودُ وَالْتَائِمُ نَادِم ساد يا سلام سلمني لي أنا ومن معي احترس بحرز الله من قرار أرض الله إلى منتهى عرش الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يحفظني ومن معي يا حفيظ اللهم بخفي لطفك وبلطيف صنعك وبجميل سترك أدخلنا تحت كنفك وتشفعنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم اكفنا كل ذي شر في الدنيا والآخرة بفضلك يا أرحم الراحمين